ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله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 ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كفيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوتهم وأثار الأرض وعمروها وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها و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 في العذاب محضرون فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون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 إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء وينزل مِنَ السماء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 وله المثل الاعلى وله المثل الاعلى في السماوات وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم برب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت أيمنكم من شركاء في ما رزقناكم فأئتم فأئتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم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 وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 فآتذ القربى حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يرموا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المبعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم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 والذي يعملون علهم يرجعون والسيروا في الأرض فنفروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِ يُمَدِّدُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مبشرات وليذيقكم وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسولا إلى قومهم فجاؤهم فجاؤهم بالبينات فتقم من الذين أجرم وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحبا فيبصطه فيبصطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاء ويجعله كسفاء فترى الودع يخرج من خلاله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 تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خَلَقَكُم كم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القبير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون